وتقف بنا مع مواقف من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وربما كانت تلك المواقف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سيرة أحد من الصحابة أو التابعين أو أحد من الأئمة المتبوعين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين سلسلة متنوعة في وقفاتها فتقف بنا تارة مع الفقه والأحكام وتقف بنا تارة مع العقيدة والمنهج وتقف بنا تاره مع الأخلاق أو الآداب أو المعاملات ولقاؤنا هذا هو اللقاء الثالث تحت هذا العنوان والله جل وعلا أسأل أن ينفعني وإياكم بما أقول وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والأمل وفي السر والعلن وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه في موازين حسناتنا يوم نلقى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم أحبتي في الله أخرج الشيخاني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسبوري رحمة الله تعالى عليهما في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت إن قريشاً أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ على هذا إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقال صلى الله عليه واله وسلم اتشفع في حد من حدود الله فقال اسامه استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي صعد النبي صلى الله عليه واله وسلم المنبر فاختطب فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله ويم اللَّهِ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها تفصيل هذا بشيء من الإجمال والاختصار أن مرأة من بني مخزوم تسمى فاطمة بنت الاسود ابن أسد أو ابن عبد الأسد مخزومية من بني مخزوم وبنو مخزوم بطن من بطون قريش معروفون بالثراء والشرف والحسب والنسب سرقت هذه المرأة شيئا والظاهر أن الحد ثبت عليها إما بإقرار منها وإما بشهادة الشهود العدول لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها أن تقطع وكان من داب هذه المرأة ايضا كما ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في لفظ مسلم وكانت تستعير المتاع فتجحده تأخذ منك الشيء على سبيل العارية على سبيل الإعارة ثم لا ترده بل تجحده وتقول ما أخذت شيئا كان هذا ديدنا لها فلما رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع اليد فعندها ثارت ثائرة بني مخزوم كيف تقطع امرأة مخزومية نعير في الناس بنو مخزوم. مخزوم اصحاب الشرف اصحاب, أصحاب الثراء اصحاب الاموال تسرق تسرق, تسرق امراه منهم يدهم. فتقطع يدها, يدها. أبداً, ابدا ما يكون هذا. هذا فاهمهم هذا واغمهم وصاروا, وصاروا يتداولون ويتناقشون. ويتناقشون من هو الذي يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم في مقام المحامي عن هذه المرأة من هذا؟ فقالوا لا نعلم احدا يجترئ على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا إلا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحب أي المحبوب واسامه بن زيد رغم صغر سنه الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا جما وكان له دلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزله بمنزلة الحسن بن علي بن فاطمه رضي الله عنهم فعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الحسن على فخذ الله ويضع أسامة على فخذ الله ثم يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما قالوا أسامة هو الذي يجترئ على هذا الظاهر أنهم كلموا أسامة بن زيد وذكروا له من الشبه والحجج. ما جعل أسامة ينزل على رأيهم ويذهب إلى قولهم ويذهب, ويذهب إلى, إلى رسول الله, الله صلى الله عليه وآله, وآله, وآله, وسلم وآله وسلم الذي يعلم القاصي والداني وداني. أن رسول أن الله صلى الله, الله عليه وسلم, وسلم لا يحابي وحابي في, وحابي في تطبيق, تطبيق شرع الله عدا والذي يعلم القاصي والذاني من شريعته أنها تسوي بين الناس كلهم بين الغني والفقير بين الشريف والوضيع بين العربي والعجمي بين الأبيض والأسود الكل أمام هذه الشريعة سواء فذهب أسامة يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فما ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالته حتى تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان وجهه بأبي وامي صلى الله عليه وسلم يتغير الا ان تنتهك حرمه الله ثم قال صلى الله عليه وسلم مصرحا يا اسامه اتشفاء في حد من حدود الله تريد أن تكون مضادا لله في حكمه وأمره؟ ففي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله أي في حكمه وأمره ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى يرجع عنه أتشفع في حد من حدود الله بعد أن بلغ الحد السلطان فإن الشفاعة في حدود الله تعالى إذا بلغت السلطان لا يجوز أما قبل ذلك فيمكن كما عند أبي داود وغيره أن صفوان بن أمية رضي الله عنه كان في المسجد نائما وتحت رأسه شملة له أو عباءة له فجاء لص فاستلها من تحت رأسه فقام صفوان فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن تقطع، فقال صفوان يا رسول الله في هذا تقطع يد الرجل قد وهبتها له وفي لفظ يا رسول الله قد تجاوزت عنه وفي لفظ يا رسول الله أبيعه إياها فقال صلى الله عليه وآله وسلم فهل لا كان قبل أن تاتينا به فهلا كان قبل أن تأتينا به إذا ثبت الحد عند السلطان فلا شفاعة إذن ولا تنفع الشفاعة عند إذن ثم عندها قال أسامة وقد أقر بذنبه يا رسول الله استغفر لاسامه وسكت عنه صلى الله عليه وسلم فلما كانت صلاة الظهر صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس وبدأ بدأ به وسنته فبدأ بالحمد والثناء على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد منتقلا من المقدمة إلى الموضوع ثم بين صلى الله عليه وسلم سنة الله في خلقه وبين سنة الله في الذين خلوا من قبلنا من أتباع شرائع السماء السابقة ممن أرسل الله تبارك وتعالى أنبياء إليهم أنبياءه ورسله قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه أي لشرفه إذا سرق فيهم صاحب المكانة صاحب الظهر صاحب الواسطة صاحب المال صاحب الحسب صاحب النسب صاحب وصاحب إن سرق فيهم هذا تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عندها في مقام الحكم العدل يقتصون ويقيمون الحد على هذا الضعيف لكونه أذنب لا بل لكونه لا ظهر له بل لكونه لا شرف له بل لكونه لا مال له هكذا كان دابهم وهكذا كانت سنة الله معهم إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه العد ثم بين صلى الله عليه وسلم للناس أجمع سنته وملته وشرعته فقال والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا فاطمة بنت أسد بنت الأسود لا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لشرفها فهي اشرف النساء نسبا فاطمه الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من في الناس من في النساء كفاطمه رضي الله عنها انما هي من كمليات النساء الاربع عند البخاري كمل كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع اسيه امراه فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن لو أن فاطمة هذه مع شرفها ونسبها ومكانتها وحشها أن تفعل سرقت لقطع محمد يدها قالت عائشة رضي الله عنها كما في رواية لمسلم فأقيم الحد ثم إن هذه المخزومية تابت وحسنت توبتها فكانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قالت عائشة رضي الله عنها هذا الموقف بإجمال وإليكم الوقفات فأول وقفاتنا أيها الكرام مع هذه, مع هذه الشريعه, الشريعة شريعه, شريعة الاسلام فشريعه, فشريعة الاسلام هي العدل, هي العدل, العدل عدل, عدل كلها, كلها لا ظلم فيها, فيها, فيها ولا جور ولا شطط كلها عدل, عدل, عدل ذلك انها شريعه رب العالمين القائل عن نفسه, عن نفسه وما ربك, وما ربك بظلام للعبيد القائل عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا القائل عن نفسه إن الله لا يظلم مثقال ذرة القائل عن نفسه في الحديث الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فشريعة الإسلام عدل كلها وفي جميع احكامها وفي جميع مناحيها التي استوعبت جميع مناحي الحياة فما من جانب من حياة الناس إلا وقد استوعبته شريعة الإسلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد استوعبته الشريعة بأحكامها في العبادة التي تصل بين العبد وربه وكذلك العقيدة وكذلك في المعاملة بين الخلق في بيع وشراء وكذا, وكذا وكذلك في أحكام الأسرة ما يكون بين الرجل ومرأته في الوفاق والشقاق وكذلك ما يكون بين الناس عند الخصومة والمنازعه وكذلك في الأخلاق والآداب قل ما شئت فجميع جوانب حياة الناس استوعبتها استوعبت الشريعة بأحكامها, بأحكامها. قال الله تعالى <تصفيق> اليوم, اليوم أكملت, أكملت لكم دينكم لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت, نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل صغير وكبير حتى الخراء علمنا إذا دخل أحدنا الخلاء الا يستنجي بيمينه لا يستقبل القبلة او يستدبرها لا يستنجي برجيع أو بعظم لا يستنجي بأقل من ثلاث علمنا كل صغير وكبير من حياتنا جاءت الشريعة بأحكامها العذلة جاءت بخير الأحكام وأحسنها ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون خير الأحكام ومن ثم كانت هذه الشريعة صالحة, صالحة لكل زمان ومكان, ومكان لا تقتصر, لا تقتصر على بيئة دون بيئة, بيئة ولا, ولا على أقوام دون, أقوام دون أقوام ولا على ألسنة, ألسنة دون ولا ألسنة, ألسنة ولا على ألوان, ألوان دون ألوان, ألوان, ألوان بل منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشريعته صالحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ذلك, ذلك أن, أن محمدا صلى الله, الله عليه وآله, وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين كما قال الله تعالى ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعدك في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست ذكر منها قال وختم بي النبيون ختم بي النبيون في الصحيحين من حديث أبي هريرة كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه آخر وأنا آخر الأنبياء ولا نبي بعدي في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه فكان الناس يطوفون به يطوفون به ويقولون ما أجمله ما أحسنه إلا موضع هذه اللبنة قال فأنا هذه اللبنة وأنا آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم جعل الله تبارك وتعالى شريعته عامة للناس كلهم لا تقتصر على العرب دون العجم ولا تقتصر على البيض دون السود ولا تقتصر على أبناء قرنه دون من جاء بعدهم بل أقول لا تقتصر على الإنس بل هي عامة للإنس والجن على حد سواء قال الله تعالى لنبيه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قال الله تعالى آمر النبيه أن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أرسله الله إلى الخلق كلهم إلى الأبيض والأسود إلى العرب والعجم إلى الإنس والجن على حد سواء قل اوحي الي وإذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله فرسالة عامة للإنس والجن على حد سواء رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم لا يسوغ أبدا لأحد عاصر رسول الله أو جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسمع برسالته ألا يدخل تحت دعوة رسول الله ويؤمن به كل من سمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمن به فهو كافر من أصحاب النار ولو امن بمن امن من انبياء الله ورسله موسى عليه السلام لو كان حيا لزمه ان يتبع رسول الله والكلام ليس من كيسي بل في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم بل عفوا هو في مسند الامام احمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ ورقة من التوراة فراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أمتهوكون فيها يا بن الخطاب أشاكون أنتم يعني والذي نفس محمد بيده لو ان موسى ابن عمران كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني والذي نفس محمد بيده لو ان موسى ابن عمران كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني وتواترت الاخبار في سنه نبينا صلى الله عليه وسلم ان عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان وهذا من اشراط الساعة كما نطق القرآن فإن عقيدتنا معاشر المسلمين نؤمن أن عيسى عليه السلام ما قتل ولا صلب كما قال ربنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وحقيقة الأمر كما قال الله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه فرفع بعد أن القى الله عليه النوم إني متوفيك ورافعك إلي فتوفاه الله الوفاة الصغرى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فرفعه الله إليه وهو حي ينزله الله قبيل قيام الساعة ويكون أمارة لها كما, قال, كما الله قال الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا وكما قال الله عنه وإنه لعلم للساعه أي علامة من علاماتها فينزل عيسى بن مريم عليه السلام صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تابعا لها فما عند البخاري ومسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيضع الجزيه ويكسر الصليب ويريق الخمر ولا يقبل إلا الإسلام ولا يقبل إلا الإسلام بل في صحيح البخاري أيضا كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم وذكرنا هذا قبل ذلك لما تعرضنا للحديث عن المهدي أن عيسى عليه السلام ينزل وقد أقيمت الصلاة وقد تقدم المهدي ليصلي بالمسلمين فيعلم أن المسيح قد نزل من السماء فيقدمه المهدي لإمامة الصلاة فيقول المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم لا إمامكم منكم تكرمه الله لهذه الامه وقد ذكر بعض العلماء أن عيسى عليه السلام إنما يقتدي بالمهدي وإن كان عيسى أشرف منه حتى لا يتوهم متوهم أن عيسى ينزل رسولا بعد رسول الله لا إنما هو تابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم يصلي مأموما برجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم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 ثم يخرج علينا تافه وإن كانت شهادته كبيرة ليقول في الأيام الماضية الإسلام إنما معناه المسالمه فكل مسالم فهو مسلم وإن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نص كلامه يقول أهم حاجة يؤمن أنه لا إله إلا الله أما مسألة محمد رسول الله فدي مسألة قناعة شخصية فمن آمن بالمسيح وكفر بمحمد وهو مسالم فهو مسلم وهذا كفر بالله العظيم ومن شك في هذا فهو كافر أيضا هذا مما يجمع عليه عوام النصارى فضلا عن عوام المسلمين لو سالت النصارى الذين يعيشون بيننا من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون مسلما في دين المسلمين يقولون لا كما انهم يعتقدون ان من لم يؤمن بعقيده التفليس الأب والابن وروح القدس أنه يكون كافرا في عقيدتهم يخرج هذا يقول مساله لمن بمحمد مساله قناعة شخصية يقول. لكن لا لكن تؤثر لا على, كفر, كفر, على كفر, أو كفر أو إيمان سبحان, سبحان, ربي, العظيم ربي, العظيم سبحان, سبحان ربي العظيم سبحانك هذا بهتان عظيم الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وصاحبنا يقول لا مسلم الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وصاحبنا يقول لا هو مسلم يقول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومن هنا ليست تبعيضيه إنما هي بيانية لم يكن الذين كفروا ممن من اليهود والنصارى والمشركين هؤلاء هم الكفار ثم يخرج هذا ويشكك يقول لا ابدا ليس بكفار وهذا كفر بالله تعالى هذا كفر بالله تعالى فهو إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة بل وتكذيب للكتاب والسنة هذا تكذيب للكتاب وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لازم هذا أن من سب رسول الله وقال كاذب مسلم ماذا مسالم من تكلم في القرآن وقال هراء أو قال كذا وناقل الكفر ليس بكافر ما دام مسالما لا حرج عليه مع أن العلماء يطبقون أن نساب رسول الله كافر وأن من أنكر حرفا في القرآن أنه كافر فضلاً عن أن ينكر سورة أو أن ينكر القرآن كله أو يكذب القرآن كله يجمع العلماء على أن من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة يعني لا يحتاج لدليل أنه كافر في أول التسعينيات خرج رجل فتكلم في القرآن وقال القرآن كتاب أدبي ينبغي أن يعامل كما تعامل النصوص الأدبية فخرج مجمع البحوث الإسلامية انذاك خرج مجمع البحوث الإسلامية فكفره وقضى بطلاق امرأته منه بفسخ ركاح امرأته من وخرج الرجل وترك مصر وهرب نصر أبو زيد مجمع البحوث الإسلامية في هذه المرة يقوم يقول هذا ضال مضل فقط سبحان ربي إن كان منكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليس كافرا فمن يكفر وإذن يجمع العلماء على أن من كفر برسول واحد من رسل الله الذين جاء ذكرهم في الكتاب أو في السنة الصحيحة أنه كافر ليس الأمر خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الله كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذب قوم نوط المرسلين أي مرسلين قوم نوح إنما أرسل إليهم نوحا وقال الله كذبت قوم نوح المرسلين فمن كفر بنبي واحد كفر بجميع الرسل لكن نعيش زمانا بشر به صلى الله عليه وآله وسلم وقال يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قالوا من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. القضية التي أتكلم عنها الآن ليست قضية شخص ومن تابع منكم الفضائيات في هذه الأيام يعلم هذا مجموعة يخرجون على الناس يقولون هذا الكلام وهذا تكذيب للكتاب والسنة والإجماع أحبة الكرام شريعة الإسلام شريعة عدل أحكامها كلها عدل وعدل هذه الشريعة لا يتنزل على فئة دون فئة إنما يكون على الناس جميعا على حد سواء، على الأبيض والأسود على الشريف والوضيع لا يقام حد الله تعالى على فئة دون فئة إنما هي شريعة تسوي بين الكل نافق النبي صلى الله عليه وسلم في الناس على صعيد عرفات فقال أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل, فضل لعربي على عدمي ولا لأبيض على أسود, أسود إلا بالتقوى, إلا بالتقوى والعمل, والعمل الصالح, الصالح, الصالح الناس جميعا أمام هذه الشريعة سواسية يستوون في الحقوق في والواجبات من ثبت عليه حد اقيم عليه هكذا جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة وهكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بل اجعلوني اقول وهي وقفة اخرى انما تصلح الدنيا بالعدل ليس الا فمن اراد صلاح دنيا الناس اليوم او غدا فسبيله اقامه العدل قال الامام الماوردي رحمة الله عليه من فقهاء الشافعية في كتابه أدب الدنيا والدين قال إنما تصلح الدنيا بقانون العدل شيخ الإسلام فسر هذه المقالة فقال الكلمة الذائعة الطائرة كل مطار قال إن الله لينصر دولة العدل وإن كانت كافرة ولا ينصر دولة الظلم ولو كانت مسلمة ليس بين الله وبين خلقه حسب ولا نسب نواميس الكون استغفر الله سنن الله الكونية لا تفرق بين الناس الناس جميعا تحتها سواء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجره الحبشه الذين هاجروا الى النجاشي قال لهم صلى الله عليه وسلم الا تحدثوني باعاجيب ما رايتم فقال فتيه منهم بلى بينما نحن جلوس يوم اذ مرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل قله على راسها فبينما هي تسير إذ جاء فتى من فتيانهم فجعل كفه بين كتفيها ثم دفعها قال فسقطت على وجهها وانكسرت قلتها وذهب الماء فقامت وجلست على ركبتيها والتفتت إليه وقالت سوف تعلم يا غدر أي غادر سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي غدا وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم عندها ما يكون من أمري وأمرك عنده غدا الفتية يتكلمون ورسول الله يسمع فلما نقلوا قول المرأة قال صلى الله عليه واله وسلم صدقت صدقت صدقت ثم قال كيف يقدس الله امه لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم كيف يقدس الله امه يضيع الحق بينهم كيف ينصر الله أو قال كيف يمجد الله امه لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم الكل عند هذه الشريعة سواء أذكر في هذا حديثا ذكرته هنا قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته بل قبل وفاته بايام خمسه يخرج يوم الاربعاء قبيل صلاه الظهر فيجلس على المنبر صلى الله عليه واله وسلم ويخطب خطبه جمع فيها شيئا عظيما من جوامع الكلم ثم قال ايها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستخد منه أيها الناس من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه للقصاص بل وقبل ذلك يسوي صفوف الصلاة بعصا معه فيضرب رجلا يسمى سوادا في بطنه فيقول سواد يا رسول الله اوجعتني القصاص فيقول ويعطيه النبي العصا ويقول القصاص فيقول لا ارفع ثوبك فيرفع النبي ثوبه فيقبل سواد رضي الله عنه على بطن رسول الله يقبلها ويضمها ويقول إنما أردت هذا يا رسول الله قائد الأمة الأعظم القصاص نعم القصاص, نعم القصاص ومن ثم قال للرجل لما قال اعدل إنك لم تعدل قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعدل الناس فمن يعدل أيضا أخذ هذا الخلفاء عن رسول الله والأخبار كثيرة والوقت يطاردني أذكر في هذا خبرين واختم خطبتي إن شاء الله أذكر يوم دخل أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه إلى القدس بعد أن بعد فتح الله القدس الله على جيوش المسلمين مسلمين. أسأل الله أن يفتحها وأن يطهرها من دنس يهود ومن كل شرك ودنس يفتح, يفتح أبو عبيدة القدس. القدس. القدس ويذهب, ويذهب للرهبان والقساوسة. والقساوسة يطلب منهم مفاتيح بيت المقدس فيقولون نعم نجد في بعض كتبنا أنكم تفتحون القدس وأنكم تتسلمون مفاتيح بيت المقدس إلا أننا نجد أيضا في كتبنا أن من يأخذ المفتاح منا له أوصاف لا نراها في أحد منكم فما كان من أبي عبيدة رضي الله عنه إلا أن كتب كتابا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر فيه, يذكر فيه ما جرى, ما جرى. فيخرج عمر بن الخطاب من المدينة وهو أمير, أمير المؤمنين ممين. جيوشه, جيوشه, جيوشه فتح فتحت, فتحت أعظم الممالك يخرج من المدينة, من المدينة ليس معه, ليس معه إلا, خادمه إلا خادمه أسلم أمير, أمير المؤمنين ليس معه أمير أمير مولا إلا مولا له, له, مولا له. له. واتان أنثى الحمار, الحمار. يتعاقبون على تعاقبان عليها امير المؤمنين يركب مرحله والخادم يقود الحمار بامير المؤمنين ثم يركب الخادم مرحله وامير المؤمنين يقود بالحمار لخادمه فلما كانوا على ابواب بيت المقدس اعترضتهم مخاضف من طين وكانت النوبة لاسلم أن يركب فقال أسلم وقد ذكر أن القوم الآن خرجوا ينتظرون أمير المؤمنين وقد علموا بمقدمه فقال أسلم يا أمير المؤمنين قد وهبتك نوبتي نحن على مشارف القوم ثم هناك مخاض من طين وهبتك نوبتي فيقول عمر لا نوبتك فاركب فيركب اسلم وعمر يخوض الحمار ويخوض في المخاضه بقدميه فما ان جاوزاها حتى كان ابو عبيده في الناس قد خرجوا يستقبلون عمر فيقول ابو عبيده اوه يا امير المؤمنين اوه يا امير المؤمنين كلمه تودع ما كنت احب ان يراك القوم على ذلك فقال عمر يا أبا عبيدة لو غيرك قالها أيل أو ضربا ثم قال عمر مقاله اقسم بربي أننا نحتاج أن ننقشها على القلوب قال يا أبا عبيدة إنا كنا أذل قوم فاعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله يا أبا عبيدة قل بربك متى كان للعرب حسب أو نسب متى كان للعرب شأن أو داب أو شرف إنما كانوا مستعبدون من الأمم ما كان لهم شأن في الناس أبدا يوم بعث رسول الله قال ملك الفرس أو ملك الروم اعتوني بهذا العبد هكذا كان ينظر العرب أنهم عبيد كنا أمة مستذلة فاعزنا الله بهذا الدين لما استمسكنا به فإن ذهبنا نلتمس المجد ونلتمس العزة ونلتمس النصر ونلتمس سعادة الدنيا في غيره أبدا ما يكون لنا إلا الذل ثم يدخل عمر رضي الله عنه فيراه البطارقة والرهبان فيقولون هو هو, هو <تضح> ثم تدفع اليه المفاتيح <تضح> علي بن ابي طالب يختصم مع نصراني من اهل الذمه يسقط سيف من علي فياخذه النصراني, النصراني فيقول علي سيفي ويقول النصراني بل هو في يدي هو ملكي علي يقول ما بعته ولا وهبته والنصراني يقول في يدي اختصم الى شري وشريح, وشريح القاضي والله عمر, عمر، ثم أقره عثمان، ثم أقره علي، والمخاصمة, والمخاصمة التي احكي عنها في زمان علي،, زمان علي يذهب, يذهب أمير, أمير المؤمنين، رأس الدولة الأعلى، يذهب, يذهب, يذهب, يذهب إلى من؟ إلى قاض من القضاء، إلى, إلى, إلى شريح، يخاصمه اللي في النصراني،, النصراني أو يخاصم النصراني إليه، فيقول شريح يا امير المؤمنين بينتك أين البينه فيقول علي ما وهبته ولا بعته فيقضي شريح بالسيف للنصراني يقضي على أمير المؤمنين نعم ثم يخرج النصراني خطوات ثم يعود يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه أخلاق الأنبياء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله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 وقفتنا الأخيرة والوقفات كثيرة مع سنن من سبق من قبلنا حدثنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا عن بني إسرائيل بن عم من سبقنا وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإن فيهم الاعاجيب وليس التحديث عن الأمم السابقة من أجل التسلي من أجل كان يا مكان وتسلية الأوقات أو تضييع الأوقات إن شئت فقل لكن من أجل أخذ العبرة فمن لم يعتبر بغيره لم يعتبر بنفسه من لم يعتبر بمن سبقه لن يعتبر أبدا بشيء يكون من حاضره قال نبينا صلى الله عليه وسلم انما اهلك الذين من قبلكم ان الحدود عندهم ما كانت تقام على الشرفاء منهم انما كانت تقام على الضعفاء الذين لا ظهر ولا سند لهم هذا هو سبب هلاكهم او هو من اسباب هلاكهم فماذا فعلت امتنا هل واعت الامه الدرس براهت أمتنا تعطل الحد عن الشريف والوضيع على حد سواء واتبعت الأمة في هذا شأن من سبقها من الأمم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم حتى لو ضاجع الرجل امه في قارعة الطريق لفعلتم وهذا الذي تفعله الأم حذو القذة بالقذة بنو إسرائيل أقاموا الحد أولاً على فئة دون فئة ثم بعد هذا عطلوا الحد تماماً واستبدلوه بعقوبات من قبل انفسهم في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي مجلودا محمما اي مسود الوجه فقال صلى الله عليه واله وسلم انشدكم بالله هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم الجلد والتحميم فقال النبي لرجل من علمائهم نشدتك بالله الذي أنزل التوراه على موسى اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقال لا ولولا انك نشدتني بهذا ما اخبرتك نجد في كتابنا حد الزاني الرجم لكن كثر هذا في اشرافنا فقلنا تعالوا نتفق على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاتفقنا على الجلد والتحميم فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم اعني اخذ الزاني فرجمه وقال اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه وقد ذهبت الأمة تميت حدود الله وتميت أوامر الله ثم تعتاض عنها بشريعة كذا وقوانين بلد كذا وكذا فأنزل الله عز وجل في هذا الزاني بل في بني إسرائيل والحديث في صحيح مسلم يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وانزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هكذا داب من سبقنا هذا سبب هلاكهم تعطيل الحد وهذا الذي نراه في ايامنا ان الحد عطل فكانت العقوبه ما شاعت الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فش فيهم الطواعين والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم وفي نفس حديث ابن عمر وما لم تحكم ائمتهم بما انزل الله في كتابه الا جعل الله باءهم بينهم الان اذا صرت اذا اردت ان تنظر لبلاد الاسلام تضرب كفا على كف كل يقتل في كل كل يطحن في كل والناس لا تدري من الحق ومن الباطل إلا جعل الله بعسهم بينهم شغلنا بإخواننا وانشغلنا بأبناء جلدتنا وانشغلنا بأنفسنا عن أعدائنا كفينا أعدائنا مؤنة قتالنا كفينا أعدائنا مؤنة الكيد لنا فصار بعضنا يكيد لبعض وصار بعضنا يدمر بعض وصار بعضنا يكيد, يكيد ويكيد ويكيد, ويكيد, ويكيد, ويكيد لبعضنا, لبعضنا الآخر, الآخر. أحبة, أحبة الحرام لا عز لهذه الأمة في ماضيها ولا حاضرها إلا بالإسلام إلا بتطبيق العدل على الناس جميعا فيكون قانون الله فوق الجميع فوق الأبيض والأسود الغني والفقير الشريف والوضيع على حد سواء أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا جميعا بالإسلام حتى نلقاه اللهم يا ولي الإسلام, الاسلام وأهله وأهل وأهل الله اللهم يا ولي الإسلام وأهله وثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك اللهم خذ بنواصينا جميعا إليك خذ يا ربنا بنواصينا جميعا إليك خذ يا ربنا بنواصينا جميعا إليك اللهم ردنا والمسلمين إليك وإلى دينك ردا جميلة اللهم ردنا والمسلمين إليك وإلى دينك ردا جميلة. ردنا يا ربنا إليك وإلى دينك ردا جميلاً اللهم الله جميلة. عزنا بالاسلام, أعزنا بالإسلام دلوقتي... واعز الإسلام بنا اعزنا يا ربنا بالاسلام وعز الإسلام الله بنا اللهم عزنا بالاسلام واعز الإسلام بنا اللهم من أراد دينك بخير فوفقه لكل خير وفقه يا ربنا لكل خير وفقه يا ربنا لكل خير اللهم من أراد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره اجعل كيده في نحره اجعل يا ربنا كيده في نحره اجعل تدبيره تدميرا، اجعل تدبيره تدميرا، افضحه يا ربنا في العالمين، افضحه يا ربنا في العالمين، افضحه يا ربنا في العالمين، اجعله للعالمين, اجعله للعالمين آية يا كريم يا عظيم، آمين آمين آمين،, آمين, آمين واقم الصلاة.